মানবতা সমাধান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 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ, وآخرون يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله يا أيها المدثر قم فأنذر وَرببك فَكبّر وَثابك فَطَحر وَوجزَ فَج وَلا تَّ تَستَكثِر وَربَبّك فَصِ فإذا نُقَِف النَّ قُ فَذَلِكَ يَمَئذ يَوم عسير على الكافِرينَ غَيْرُ يَسير ذَرنِي وَمننْ خَلَقُةُ وَوحيد وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَلِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوا ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ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 وَمَا جَعَلْنَاهُ عِدَّةً إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 إذ دب والالصح إذا أسفر إ هذا إحد الكب نذ للبشر ل يشأَموك أييتقدم أويت أخر كل ننفس بما كس رين إلا أصحاب اليمين في جنَّات سون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نضعب المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فروت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفاً منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده رب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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 بِهَانِطِرَه وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَة كَلَّا إِلَى بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من يمنا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 سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله الله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 মহাবিশয় মহা গ্রন্থ আল কোরআন করেছেন আলা কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ शायख अब्दुर रहमान मदानी कुरान दिए जीवन गड़ी प्रति रविवार और मंगलवार सन्ध्या साढ़े पांच टन सम्रचार सकाल छंग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 যে কিভাবে আপনি সেখানে দাওয়াতে কাজ করেন দাওয়াতের ক্ষেত্র কেমন। মানুষের মনের মধ্যে চিরাচরিত একটা প্রয়োজন হলো অন্তরের একটা শান্তি উচিত সময়ে ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায় তখন খুব সহজে তারা ইসলামের সাথে ইউকেতে অনেক জায়গায় দেখা যায় যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তারা স্কোলার হয়ে আবার ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছে জানো অনেক প্রস্তাবিত নীতিমালা द्वारा कार्यकी भावे इसलमर प्रचार सम्भव देखो दावा कथाय कख परवर्ती अनुष्ठान पिसल نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هل اتى على الانسان صالحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ هُوَ الْغَافِرُ الرَّحِيمُ وَإِنْ أَضَلَّنَاهُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم وكان سعيكم مشكورا الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا উহ <laughs>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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُضِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إن هؤلاء يحبون العاجلة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 الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله الله <أكبر> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِتَكذِّبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلَاسِلَ لا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَوْمِئَةٌ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ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 ويل يومئذ للمكذبين الله الله أكبر <تصفيق>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 बारे इमेल कर समाधान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 ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়